ما غنّت لأمسية صبايا مرّ, مر لعوة ولا قضبت عرائسه ولا اكتحلت عذاره ولا أحيا ليالياه سوى أنات جرحه سوى ik klaar, mijn tijg, vis Ik heb